تعاهدنا عليها. عليها يا حسين يا نحيا بها عليها ونحيا بها يا, حسين يا حسين. عهد الله ما نترك عقيدتنا نجددك يا ابو الامه ولياتنا انك عهد الله اترك عقيدتنا نجدد لك يا ابو ولايتنا نموت نحيا بها يا حسين يا حسين نموت نحيا بها يا حسين يا حسين يا نفَس يصعد وينزل بينه احنا غير حسين ما والينا يا نفَس يصعد وينزل بينه احنا غير حسين ما واليانه منه موته لايتك تحيينه منه موته لايتك تحيينه بدي معنا نشتريها يا حسين يا حسين منه موته نحيا بها يا, يا حسين يا حسين والله تظل اخر نفس مرفوع عرايتنا اليك عهد الله ما نترك ع نار بو عرايتنا لك عهد الله ما نترك عقيدتنا نموت ya nidan ta'hadallah ma nitruk aqidatna najaddidak ya bulam walayatna نحيا بها يا حسين يا حسين نموت نحيا بها يا حسين يا حسين. <تصفيق> طبعة ما يدنقراسه نصير للمي يعتقد ما يدن من حاره نصير لك عطا من حاره نصير لك عطا انس همس يا حسين يا حسين نموت نحيى بها يا حسين يا حسين عرفناها على الفطره محبتنا يا إلك عهد الله ما نترك حق يا, يا يا عرفناها على الفطر محبتنا يا إليك عهد الله ما نترك عقيدتنا نموت نحيا بها يا يحسين يحسين يحسين بيها يا حسين يا حسين. إلك عهد الله ما يريد نموت نحيا بها يا حسين يا حسين العقيده بدمنا خطناها نموت وماتت ونحيا وياها العقيده على الولاية الزهر عاهدناها على الولاية الزهر عاهدناها وفل بضعتنا بيها يا حسين يا حسين نموت نحيا بيها يا حسين يا حسين نزيف الدم نوقعها رسالتنا يا إليك عهد الله ما نترك عقيدتنا نموت نحيا بيها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 عهد الله ما نترك عقيدتنا نجدد لك يا ابو ال ولايتنا نموت نحيا بها يا حسين يا حسين نموت نحيا بها يا, يا, يا حسين يا حسين احنا بايعنا وعشقنا البيعه نموت قلنا ومنهجك ما نبيعه احنا نوعشقنا البيعة الموت كلنا ومنهجك من بيعه احنا شيعة وهذا عهد الشيعة احنا شيعة وهذا عهد الشيعة نموت بحب ولها يا حسين يا حسين نموت نحيا بها يا حسين يا حسين يا من دمتنا نزفت دمك Elek ahdallama al tark abida hnaa Nytedetlek yä puolimmaa Velaatena Nyt onnohja bihaa Yha Hsien Yha Hsien Nyt onnohja bihaa Yha Hsien Yha Hsien Hsienlilshii عasera F'i nwaneh Haisa luo cair lhashurin عشل وصار الحشر ينزانه هالعقيدة موقع الشريانه هالعقيدة موقع الشريانه بتفسنا نعتنيها يا حسين يا حسين اي نموت ونحيا بيها يا حسين يا حسين والله على حبك نعتقد بها شهادتنا لك عهد الله ما نترك عقيدتنا اموت نحيا, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. نحيا بيها يا حسين يا يا يا يا يا حسين يا حسين. نحيا يا حسين يا حسين. عهد الله ما نترك عقيدتنا نتدد لك يا بولئمة ولايتنا نموت ونحيا بيها يا حسين يا حسين نموت يا حسين يا حسين الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهيري كلمات وألحان الشاعر الحسيني أبو محمد الحميداوي أداء الرعدود الحسين لأي بغدادي من إبداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمنتج.